இல்ல ஒமனு சும் இன்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 كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 واعيون وزروع ونخل تطلعها هذيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهيد فاتقوا الله واطيعون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 ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب ما في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له والعزيز الرحيم